السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله تسبيح لله السلام وفد صلى الله عليه وسلم انقرأنا برجمة السعدي رحمه الله تعالى شارك أبي أصيب الله الجميل الذي دينا الذي وهو الإشكال في الإطلاق ومعه الله ومعه من على طوالب عن سنة في هذا الأصل لا ولا يتردد بل ينبغي يقيم ان تغوص وتطمئن لانه صار على طريقك وقواعد السمكه او الاصغر اما صار على طريق قواعد الجبريه او فانه ليس الاشكال الواحد لا إذا اراد ان يحل الجيش كذلك على نهج القدريه او العبريه فانه زائد لا ومن ومنحرف من لا بد من فهمه ويضل محمد الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وأوضح هذا الاصل أي يوضح، يرحب وبيّنوا أي ما بيّن يا قوم ربي ربي لا ينظر بشؤم بنيته وهل بينظر ما ليس يرضى سيطي فقد حرت بلوني زاد المرحله وقد حيرت حرت على كشف حيرتي اذا شاء ربي مفرم من مشيئته فهل أنا عاصم في اتباع مشيئته وأن اختيارنا أن تخلق أحكمهم فبالله فشفوا المضرائينا والذي عندنا ووضعوا مصر عندنا هذا أولاك أولاك لكن في مطلع من عداد الثانيين السؤال الذي ورد على شيخ الإسلام محمد رحالي وورد وابن قيمة رحمه الله جالس بلينا الله كالأميدة المردين فقلت هذه الرطعة وفيها الرسم هيا علماء الدين اسأل فتغاء الأمة وعلماء الدين عن الإسلام ومن له عهد ولاسرته وعائلته في بلاد الاسلام مقابل دفع البيئه والالتزام بها بين المسلمين تحيي يا رب لم تطمئن نفسك ولم يسكن خاطره ولا بدر دلوه باوضح حجتك فهو في الحقيقة؟ محتار وسيبقى بس بسطة القهر <تصفيق> لأنه كان صادق البيئة أصلاً وكان صادق البيئة ما كان يبقى على دينه في التفليف والتصميين والموحدون ما أكثرهم والدعاء على التوحيد ما أكثرهم ومن يوزلون الشبهات أهل التصميين والتفليف ما أكثرهم ما كانوا في الحقيقة؟ أرد أنه يشد جسوس وكما قيل شمشنفل معرفة من الأخزم في مثل العرب الثالث شمشنفل تقال في حق من نفسه وشده على المسلمين فقد تحيّر كله بأوضع حجة لو كان صادقا تهتدر بهذا الجمال وابتمع ولكن هو غير صدق ومشغيق ومشاكل أي علماء الدين دمية الدين تحية أقول له بأوضع كما قلت وكما لكم كل المنطد نبي شخص هذا السؤال ليس بجميع ولا شيء إنما هو محمد بن الرباط من المقاسم السكاكيني المتوفى في عام 21-700 وكان معتزليا صدرياً شيعيا من كبار الصوفية على وشنع فشجروا بهذا السراء أي علماء الدين من مئة ودينكم وحيّروا دلهم بأول طرحهم الجديد ومنهم قدوا أنطاع من السنة أحد الدنيا لصدرانهم لكي لا ينفع الناس عنه انه كان كثير مجلس وحسن العبارة والألغار وكان يعني حديث الجداة للناس نجمع الناس سكاتين نجمع الناس كأنه شوك فرد أن السؤال فألقى مي على سؤال واحد من الأنين على واحد من الأنين خلب اللوم بأوضح الحروجات إذا ما قضى ربي يكفر يزعمه شيء هذا المقضى الشطر الأول من نورات ثانية مقضى صحيح إذا ما قضى ربي يكفر من الذي أضرر أن الله فضى عليك الكفر في المستقبل أين؟ أن في الوقت المحفوظ أصدق أي واحد الان من الكفر، من يهود، أو من غصراء، أو من المجموز، أو من العصار، هذا في من, أي من أين يعلم أنه سيموت على الفزق؟ هل اتطلع على الوقت المحفوظ؟ يمكن أن يكون أنت لا تعلم أن الله قضى عليك العمل إلا بعد انتهاء كبيرك وما تدري نفسك ماذا؟ تكسب هذا أنت بتعلاق الآن من هو مكتوب عند الله شقي؟ من الذي أرى أنه سيبقى شقيقي هو لم يتطلق لم يتطلق عن الغريب فلماذا لا تقدر أنك ما شاء الله من الأبرار ومن الصالحين ومن الخضراء ومن آل الدين ومن آل كذا ومن آل كذا؟ لماذا لا تقدر أنك من الموحدين؟ ليش؟ تقول إذا ما قطع ربعة بكفر لجامعته، فمن هو يعمل كبراء الكبودي، يامن كبراء الكبودي؟ فمن قضاءته من حد القطع لها لا. ما كتب في اللغة محكوم لم يبقى إلا ما كان مقررة ولا نبياً مرسلماً لماذا؟ لأنه خضر سر مكتوب من أسرار الله عزيزي عليه ورد الله إذا ما أقضى ربي بكفري بزعمه أو إذا ما أقضى يريد القضاء الكوني من الذي أبراج ان تقبل الله عز وجل يريد منك أن تبقى على يريد منك أن تبقى على يريد منك أن تبقى على الفسوق ومحارفة الدين والأحشاء من الذي أدمرك من هذا إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم لكن كما تعلمون هو أبرد السؤال على الطريقه الجبريه على طريقة جبري معنى كما يقولون واحد مجوسي مع واحد قدر واحد مجوسي مع واحد قدر السلام عليكم. فقال القدر المجوسي في مدن الوسني فقال المجوسي لم يشأ الا ان المسلم فقال القدر إلا ان الله شأنه سنم ولكن الشيطان لم يشأ ان نسلم قال ابن مجوزي مشيئة الشيطان كذا ومشيئة الله كذا فغلبت مشيئة الشيطان ومشيئة الله فأنا معك ماذا؟ لماذا؟ ليه هذه طريقة القدرية وهذا أيضا المخذول هذا أورا السؤال على طريقة الجديدة أن العبد مجبور وأن العبد مكفور وأن العبد مصير يا اخي انت تخرج بيتك تريد تذهب بالمركز الاسلامي الصابر بيه بالاختيار تمشي لمسجد العلي وتبدا تصلي باختيار ولا ماشي ولا حد مجبر تمشي تشتري خبز باختيار تشتري سمك باختيار معنا تحضر خطبه هذا خطيب تحضر باختيار الخطيب الاخر باختيار في سفر الى مكه او المدينه باختيار يشير إلى بلاد بلاد الله عز وجل اي شيء يا تقبل على الصبر الاختيار وتنتقي من الاختيار ما ادوات تقبل على الصبر الاختيار وتنتهي من الاختيار تقبل على الحج عزيمة اعداد واختيار وكمان من التمائم الاختيار العاصي الذي أقبل على مشا أقبل عليه الاختيار وتركه الاختيار معناه له، الذي يشرب الخمر أقبل عليه الاختيار وتركه الاختيار وله إنه يحدى الله عليه صراط نا فمن شاء في اليوم ومن شاء في اليوم معناه الله سبحانه وتعالى أعطى العباد مقومات الاختيار بل كامل مقومات الاختيار هداك النجده اعلانك طريق اليدين وحضرك من طريق النواهي اظهر لك عمارات لهذا الطريق واخبرك بعمارات وعلامات هذا الطريق, الطريق. اقام عليك بالجنه ارسل الرسل وانزل الكفر علمك الحلال والحرام ما يجوز وما لا يجوز من هم المحارم من هم الاجانب الاسكيمين الاطعمه المباعى والاطعمه المحرمه ما يؤكل وما لا يؤكل ما يشرب وما لا يشرب علمك العقائد الصحيحه الثابته علمك المعاملات أنت يجارب فيها ولا قمة فيها ولا قمة ولا ميزة ولا شوها علمك العجاب الصحيح لماذا كذلك؟ فكيف يكون مبني جروريها العبد المخبور والعبد المخبور وليس موفرة؟ وسلم تعبد أن تقول الله تعالى الأخوة فالذي يصلي ليس هناك والذي يصوم ليس هناك والذي يسرق بالداله ليس هناك والذي يزري بالداله ليس هناك والذي يفعل والذي يفعل ليس هناك فلماذا اذا اوطن وجهه يلوم الله طعام ولو له لا، ازكى الخير خلاص فضل فضل اسمك ثم يرد على وجهك يقول له أصلاً ذاك يقول له أنا مقبول أنا مصير بيقبل؟ طب اعتدى على العالم الضيب يا أصلاً مقبول مصير وعليك السلام عليكم أنا مضغوط بيقبل؟ طب لماذا كان القصص على القاتل؟ انه بخيار فعل، ولماذا كان قطع اليد على السارك؟ إنه باختياري فعل ولماذا كان جلبه الزامن أعزل باختياري فعل العقوبات لماذا شرعك الاسلام الزوالب التأديم التعزير لماذا كان الاسلام لأنك تفعل باختيارك تفعل باختيارك إذا اردت ان تفهم هذا اللغز استحضر دائما ما يبدا ان الله سبحانه وتعالى اوجد في الانسان قوه وهميه واراده قلبيه عنهما تصدر أفضل وأما ثمود فهدي له فاستحبوا العمل ابو لهب هديه هدايه شرعيه صحيح بيانيه لكن هل ابتذر هل انتزر شرع عامل حارب كفر معه المؤمن بمحمد معه النبي عليه الصلاه والسلام بين له كل شيء مع ذلك اخر طريق الهوايه واختيارها والاستطاعات وهو مقدراته فاتقوا الله ايه اذا في استطاعه لنا ما امرتهم بشيء فاكمينه ما في استطاعه وما مع المفاجد تنيبه لا يمكنه الله نفسه إلا ما من قبل عين تقديره عليه في قدرة رجل. ولذلك لذلك عليه والسلام على المرادة المسائل صلق طائمًا فإلا أنت الصدق، صلق طائمًا فإلا أنت صح؟ إلا إلا هو الكبير الكبير يقول صح؟ ما يديش؟ آخر رواية، أهو منقر العرض زي الحركات دي؟ قالوا طيب الله سبحانه وتعالى أضاف العمل إلى العرض وأضاف الفعل إلى العرض. قالوا هذا زي إيه طلعة الشمس وسطع عن معناه والقمر مصير هيك وكتور القمر مكيل الشخن صار والقمر كيل والشمس المكلف يعمل بالحلال والحلال والصداعي لا ولا بالمقرن المستحب وبالصلاة وبالزكاة وبالحج ما هذا أكون تافيا فهذا المورد للسؤال أورد على طريقة الجبرية أصبحت غناة الجبرية هم أتباع الجامل الصفات الذين جمعوا ثلاث جيمات جيم الجرجاء جيب الجمر جيب التجربه ارجاء في باب الامام جابر في باب المشياء تجهم في باب الاسماس فضل شيء محمد اذا بارك الله فيكم هذا رضي المخالف هذا رضي المعلم سيدنا إذا ما قدر ربي بكفر نزاع من الذي قال بحنا أنك لك بالكفر ورجعت هذا الاحتمال على الاحتمال ذلك لماذا لا تقدم احتمال عصر؟ أنك على الإيمان وان الله قضى عليك الإيمان يعملوا فكل ميسر يتبقوا لما الله معنا خذ من أسباب إيش رأيكم؟ ها؟ واحد مصيدة بدأ عضار وله دواء يقول لا ما شلوني شلوني سلم انا شلولي يا خذي الدواء لا أنا مش هاز دواء خذي العلاج انا لن اخذ الاسماك لأن ما هل هذا الظر في حكم الدنيا في حكم الناس في عقل الدنيا هل هذا الظر في الدنيا عيد الله أو لا دوما وصلتما وجاب في كلا والد يقول لنا دعوني بالجواب ما انزل الله لك كلاهما يقولون الجواب علمهم العلم جاي واحد بلشها واحد يريد الله اعطني ولد الله اعطني ولد الله اعطني بنات ولن اتزوج ايش رايك شرعي يعني عايز الولد يلبث لبثه في الارض ويطلع كلمه كما تدخل الشجرة هذا مغفر فأنا أقول اسمها من السؤال عايز إيمان وما يختار الإيمان في قاله؟ عايز طاعه وما يختار طاعه عايز الجنة وما يطلق يسبه عايز يريد الله وهو مصر كل شهر كل سنة يدفع الجزية عشان يبقى على التصليم والتثليم الله يدفع الأمورة إلى هذه وكل ذاته مصر على التثليم وعلى التصليم وعلى الكفر وعلى أن تكون الله إذن أنت ما أفتل أنت ما أفتل أنت ما أفتل واحد في شدة البرق يقول انا اريد اتدف ها ولا نتهضر شدة البرق بل... وشو البطانيه جنبه خلوني, خلوني. ما يكونش دور سووني دعاطر انتوا تجيبوا له دعاطر يمكن يكون داخل البطانيه بيقول له روح اتدف والبرد شديد قاس له وهيبوت بشد البرد لا انا لو اريد ان اريد ان افعل بدون غطاء اذا مش عارف ما اخذ من اسره معناه عناء مرحى عندهم الحلال والحرام والادانب هم المحل كل سواء اخضروا الشرطه لان عندهم العرق ايه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 طيب لو قعدنا نعمل صلاه كده المستقبل طب دي جئ من ابن ليس دم جوا عناد عناد عينان طب انت عملت فين ها طب ما ابن ليس هو بيطالب بقى ولا بنظره ها راكع السجود ولا لا ها؟ لا الله الذي يا ها اليس الله في السجود ترك السجود اختصارا كناش واشتغل لادم الحسنه ها لمن خلق طينا ده ده لا لا لا نرفص الطين وعنده كده النار فيها فيها الطيش فيها في, في تشوف مجد زين في شوف المادة دي طبيعة فيها عجيبة جدا هذا من, من المادة يمتدي على طول على طول يمتدي هل تبقي أحد هل تبقي شيئا لك؟ لا شعر الله بيحصية طب الأمواج دي؟ الامواج دي هل أنت شاكينها؟ هي بعيدة يا شخصي؟ كل يوم في الحديث فاستأذن مضافين تقوم بناس مرة فيها, فيها استأذن الرعاة عشان معاصر عينا الأمام شفنا لو شاء الله أرسلها ألم يرسل السرنامي في هندونيسيا أو في غيرها أصل الله شفنا جعلنا لما الأمام شوف الأمام الله سبحانه وتعالى تعالى لها التمجل <تصفيق> لو شاء تعالى تمتلك فتبرك الآلة البسط فتبرك الآلة البسط تعالى من انت الذي لا لأمريكا ولا ولا أقوى في من البشر عواصف وكواند الناياسة هذه اللي بي... نسمعها في بلاد روسيا ووكرانيا ومش عارف ايه ها بيروحوا بيه التدابع والأحجار الصغير اللي يحصل على الحجاب وصل على الحجابين أثاروا في الملايين يحملوا عليها حليب وأصدت كما كثير منها النبي على السلسة أخبرنا خلاص صلى الله عليه وسلم لا تقوم <تصفيق> الساعة حتى يكون المسح والخسف والقد وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وفيها وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك في وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك ومسخ الناس الى فناذير والقلب القلب شكله مازل اجى بقدره الله ممكن الحجر الصغيره دي يعني تخرج من راس الشخص تطلع من دماغه تقسمه نصين الله اكبر سبحان الله انا مرسل على اصابع اليد طيروا الامامين الله سبحانه وتعالى له قدره التبور. الكامله الشاملة ولو حكمه بينه سبحانه وتعالى فابليس يقول لك انا اصلنا من النار وأدم عليه السلام طيب والنار النور عسى ها فاليس مصر و قد امر ابليس بسجود من الذي اعلم عن الذي اختار و ابليس الاختار طب طريقه قال يا رب انظر يوم معذور قال انك تعمل من ضمير معنى امهله الله والحرب والصراع بينه اولياءه الله ورؤيا الشرك ابتلاء يبتليك الله عز وجل ابتلاء مع الابتلاء لكي يمحص ايمانك ويقوى عودك ويزداد يقينك وتلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليك خطأ ليس عليك فاا إبلس فالرغم الدين أه آه ولا بتبصير الدين أه يعارضون الشرح بالطبع يعارضون الشرح طبعاً المقبض عليه من غير فمن تلرث أنت أنت أنت في الفسد انت بقى فتره اذى ابا اصطكوا وكانوا وكان الجبرين كان في علم الله هيشكلها انا بقول لاننا المشركين صح عندنا الايه عندنا ابن المشركين الذين قالوا لو ان شاء الله ما عبدنا ولا ابائنا من شيء ما عبرنا ولا أبائنا من شيء طيب المجلسية الذين خلوا أبو. الله خلق الخير والعبد خلق الخير الشارع إذن دولة صاروا مجلسية والإبليسية منهم أو الشئ المشركي كلا تعرفوا الذين يعتقدون أن كل شيء إفعانه العبد ومحبب لله شيء ازاي؟ يأمر خير آه محبوب لله طيب يعمل إن شاء الله فاحبوب لله كما قلوش يقول إن شاء الله ما حضرنا إن شاء الله لا إن شاء الله ما عبدنا اعتقدوا أين؟ أن كل إلا شيء على العبد هذا الشيء محبوب لله سوى الخير أو إن شاء الله أطاعه مع معناه؟ طيب المجاسية الذين أثبتوا نداً مع الله فقالوا العبد يخلق أفعاد والله يخلق الكائنات. من ماذا؟ كائنات؟ طيب الإبليسيين الذين عراضوا الشرع بالقادر عراضوا الشرع بالقادر معناها سبب المسلكة إبليس وأنتم لو أن تتذكروا وتعليوا المعرفة كل قول مبتدع ومحدث. إلا وهو ارث لمن سبق ارث لمن سبق معناه وهذا امر في الحقيقه مضطرب مضطرب يعني اهل البدعه ولها ما جاوب هذه البدعه الا ولها بيان السلف ومن سبقه من. من اهل الدمار والانحراف والفساد ولعوجها يقول إذا ما تضع رب الكفر يزعب ولا بيرضعوا منه ولا بيرضعوا منه فالمواجهة الله سبحانه وتعالى كما قال ولا يرضى العبادين والكفراء وإن تشكروا يرضى ولا ولا تزروا زراء طيب صح الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ولوضعت الشخص ولوضعت الشخص مانا وقلت تكون كوني ما توجد وطفل لاكن كونا، الممكن من الممكن من الممكن من الممكن من الممكن من الممكن من الممكن من الممكن من كل من دعاني يقصد إيه؟ دعاني يعني إيه؟ بالإرادة الشرعية الدينية الإيه؟ الأمرية ماذا؟ دعاني واحد صدق يعني على الرسل وسد الباب بدوني، ها؟ خلاه غسل هذا النبض، وصلح. وسد الباب بدوني، اللهم سد هم وكذا أيها الطيب المخلص، أبد. وسد الباب بدوني، الله أقام لك البراهيم والأمارات، أدلنا على مضض، على سن الرسل وأنزلنا في من رحمته أنزل كتبًا، أرسل الرسل. وكيف تقول وسد الباب البني؟ كيف لماذا؟ انه خلط بين القبضين الدينية الشرعي والكونية القدرية فإن الكونية القدرية يلزم أن الله يحب الشيء أنا قال وسد الباب الدولي فهل لي دقوني سبيبك بينوا لي القبضية دنيا قضى أبو أيضاً ألموا خدعهم ولط متى تعرف أن الله قضى بضلالك أيها المتكلمين لما ينتهي الأول في المستقبل ويختم لك بالشقاء فأنا أعفنا الله يا ولذا كان كثير السبب يخافون من الخواتين كانت في مالثوريا فأخذوا لي ما تفعل من الله السوادق والخواتيم يعني السوادق ماذا كنت ابن في غير والخواتين والخواتيم ماذا ستكون عقده؟ والخطيه لا هؤلاء الحقيقه ما عندهم اعدهم بهذا القدرين الجبرين المجوس ما عندهم بهذا اي اقتناء ولا علاقات أحمد المصحى نبعا ونحن سبب قريباً أن ذكرنا ضوابط في المشيء والقضاء هل قضى بضلابين ثم قال الضبق قضى وما تدري نفس ما لا تكسبه ثم قال الضبق قضى الرضا القضى احنا فصلنا فيه قريب الرضا القضى سوء لشكل الإسلام هل هو واجب او مستحيل نقول بالنسبه لفعل الله القضاء بالنسبه لفعل الله نحن نرضى بفعل الله انما المفرور المقضي في تفصيل قد يكون ابتلاء قد يكون موت ولد قد يكون ذهب مال قد يكون كذا فالله تسلم لا تخذلك فيه الذين اذا اصابتهم مصيبتهم قالوا إِنَّ بِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْنَ بَعْجِعُونَ طيب معصير كفر فسر نحن لا نرضى عليها سرعاً ولا نرضى ولا نرضى ولا نرضى وأن ننكر وننهى عنه وننكر معصير ننعنه ننكر فحسر ننعنه وعلى هذا النمان وكنا ايضا الرضا يا إخوة درجة من درجات اصناف الناس تجاه البلاء الواجب الصبر والرضا مستحب نقول اصناف الناس تجاه البلاء كم اربعه جازع صابر راضٍ شاكر الله اكبر راض كانه اعطي منحه لا محل. كأنه كانه اعطي عطيه لا بنيه راض شكل حمل هل يحب الدرجه الاولى الواجب الصبر ان لا تتسع ان لا تعترض ان لا تتسخط ها والا كان هذا كله من ايه دع... الدعوه الجانبيه ودعوا الجهنية مع رفعاً رفع الصوت والصدق الجزء ضطن شق الجيوب حلق اللؤوس قال دعاني وسط الباب الدنيا هل إلى دخول سبيل بيّن لي قضى بضلالي من هذا المغرض ثم قال اغضر القضى هل قال ارضى بالقضاء الذي يمر بالقضاء الكوني بتفاصيله بانواعه لا القضاء الكوني مع القضاء الشرعي قال فهل انا راضي بالذي في شقوته وهذا ايضا مبالغ فان كنت بالمقضيه يا قوم راضيا الله سبحانه وتعالى لا يكون الكفر بالظهر كل جسد ولا يقول لك يرضى الناصر فاهم زين حشر قل وان الله لا يرضى الشين فحشر انا ها هذا هو اللي طيب يقولنا فان كنت بالغضب يا راضيا راضي رضي في فيضر الشؤم بنيتي ونحن نضرب. لا نرضى لا بالغضب ولا المعصى ولا يرضى عباده قال إذا شاء ربي الكفر مني بشيء متى؟ إذا شاء ربي الكفر شوف خلط بين البشر بين الإيراد الكوني والإرادة الشرية. إذا شاء ربي الكفر مني بشيء متى يعلم أن الله شاء منه الكفر متى يعلم عندما يغضب عندما كلنا صدق أنت لا تدرك أيها الكائن أيها الذنب أيها المجهوس أيها العاصب لا لا تدري هل ستستمر في هذه المعصية او لا لا تدري فلماذا لا تقدر بالله المعصية لماذا لا تقدر الوجه الاخر الوجه الحميد الوجه الطيب لماذا لا تقدر ان الله تقضى عليك الطاعة والصلاة والعبادة والنسبة والله يدريك جاي الجزء واحد يقول له مبتصدش لا يقول لك اصل لن يشأ إلا أن أصدر بالقدر على المعصر واغضب بيقول لي دي شيء قوي يعني إمباروطو. بعد ما طورت السجون قال انا تكتب اليك انا الذي اليك انا انا انا شو ده ده نور وجهك ده في, في لعنان انت عملت انا كده إذا نعتقد انه مجبور وأن الله جبره نعتقد أن الله جبره وأن الله طهره وأنه مصير هذا هو نغذي المساله من هنا نفهم بيت قصير على الشيخ فأنا لابد أن نعرف يا إخوة أن عن المشيء عادة تتقسم والإرادة تتقسم إلى قسم يبعش يقول المشيء كونية ومشيء شرحية المشيء واحدة المشيء لا تكون الا كونية ما شاء الله كان ومنا ما لكن الإرادة تنقسم باسمان إرادة كونية بمعنى المشيء السابقه وإرادة شرعية تمرين ديني قال هنا فان كنت يا ابن المقضي اقوم راضيا فاذا ربي لا يرضى بسوء منيته وهل لي رضا ما ليس القرصين فقد حرصت للون على كشف حيرتي اذا شاء ربي الكفر مني مشيئا فقلنا هذا ايضا مغلطا خدعه فهل أنا عاصم في اتباع المنشيئاتين؟ طبعاً الجبري هؤلاء يقول لك إحنا طائعون لبناء لنسرق الخمر بالخضر ونسرق بالخضر ونقع في الفعيشة بالخضر فنحن يعني يقول أصبحت منفعلاً فصارت يعني كل انفعالتي تعاط معناه اصبحت منفعلا من فعلاً بيئة عاصقة تاريخ للصباحة. في الفانش يعني منهم تمام في عقوق المولدين في رداء الجار في قبر الطريق في في كامل. جميع ترمي المعاصر قلت أصلاً بعمل هذا القبر فأنا خلوني معناه فكما قلنا هذا كله تلفيس وتشغيل ولا ينطبي على السني المستبصر العارف بهذا الأصل العظيم أصله هو الايمان الاصغر الايمان بالقضاء والقدر قال اذا شاء رب الاخرى مني مشيئة فهل انا عاصم اتباع مشيئتي واني اختيار ان اخالف حكمه فبالله فاشكو بالبراهين يلي يعملكو غلتي وفي لفظ من بالبراهين عيني يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذا اخر السؤال المطلوب أنه يراد اه حصل والله على هذا الدرس جميل جميل قايمين ان هم الجميع هناك بان جنب صفات طبعا هؤلاء الجاوب بعد بعد القدريه غير كان في عاد الصفات وهم عليهم القدريه يعني هم اساسوا بعض الجنه أيضاً عندما أو قدري وقد صلب هذا الرجل على أبوه بمشكلة الشأن على أبو الشأن قتله خير من أن حل عشرين حزمة أو ما ذلك الرؤوس أنا لأنه فهنا باركنا اول شيء جاء, جاء من جاءت فرقه القدريه او الحج في زمان عبد الله بن عمر جاء واحد من, من اهل العرب يسال عنهم عن بدعتهم اول حبيب في سعاد الامام رحمه الله تعالى في السعره على القدر وقال عمر الله لعمر اخبرهم اني منهم بليد وهم مراه مني حتى منهم بالقدر لو انفق اهل مثل وحدي ذهب لا تقبض منه حتى يؤمنوا بالقدر خيلي والشرك والامورين من الله تبارك وتعالى فرد فينا بقى رد الفعل الفاولات جاءت جميل في زمن الجبل بن صفوان ها طيب طبعا الجبل بن صفوان كان في دولة بني اميه قتلوه سلم بن عاص من مراد بن هويه قتله في بلاد وسا و طبعا طلب الجبل بن صفوان شيخ الجبل بن لكن اقوم بجانبهم ومضربهم ومؤسسه ممكنه لكنهم ده مش يقولون من يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون بارك يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون مجبور يقولون على جميع انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون فصلوا يقولون عمل الشخص والجزاء؟ فصلوا انهم فصله بين عمل عمد والجزاء يقول لك واحد ممكن يعمل كعمل أبي بكر صدير وطبعا ما فيش واحد يوصد درجة أبي بكر صدير بعد أبي بكر ما فيش حال وعلى طول يدخل النار في له والله اكبر وما تنبش منه شوف قابلية يقول لك ما فيش علاقة بين عمل والجزاء قال الجبريق المال واستذلوا بالحديث لن يدخل أحد منكم جنة فهل فهمه صحيح؟ فهمه صحيح ها؟ بعمل الطر ولا تقل رسول الله قال الا ان يَتَغْنُ الله بَهُمْ رَحْمَةُ من الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهموا ان الباء المدية هنا ها؟ ها؟ يدخل أهم منكم الجنة اه؟ ها؟ بعمل الباء هنا باء العوض والمقابلة عم يقول اشتري هذا الكتاب بعشرة جنيه ها؟ ده مقابلة طب هو العمل ما منتجيب العمل امام يوم واحد من الحجبه حاجه لو الدكتور الله ستين سنه كده من يوم ان خلق حتى تموت هرم ها اي امام فاضل حاجه تجيش ايه البعده دي هي المقصوده الباقي العوض با الايه لكن الجنة بدون الجنة الناس يدخلون الجنه بايه بما كنتم تعمل بيبقى ايه ده ايه سبب بقى. سببين فالماء السببية هي المثبته والماء المدنيه هي العوارض دول جميله عنده كده ممكن واحد يكون زي المعاود علينا انطوان وحاول اقول مو في جنه ابدا ابدين شوف ازاي ما فيش حقول وين الحيكم تواصلت هل هذا موافق لحجم الولاد كيف هذا ففصلوا بين العمل والجزاء يقولك ممكن يعمل كعمل اي وقت كنت لا فيها ويعصار أين حكمة الله؟ أين سلطة الله؟ إيش هذا؟ أين الجزاء؟ والذين أحسن, أحسن الحجة؟ وزيادة لأن ليس من عبد الله الكفار والمجرمين سواء الفصاق والمسلمين سواء هذا لا يمكن أبدأ. المسلمون والمجرمون سواء لا يمكن ليس هذا بحكم الله؟ عندي الجبريه ها كل واحد كل سوا لأنهم فصلوا بين أباد العمل والجزاء إذن أول شيء أول من جاء في باب الله ابتدع بباب مشاء قدر منهم قلنا محمد سعاد القضرية وشاء بعدين جاء رب قال له الجبريه شكراً؟ <تصفيق> لقد نشرت الخارج المكان الذي نشرت هذا المكان الذي نشرت هذا المكان وبعدين نشرت هذا المكان الذي نشرت وبعدين جاء الذي في هذا المكان الذي وبعدين غلو غلو الذي نشرت هذا المكان هو الإله هذا المكان الذي نشرت هذا المكان لكن هذا السماء الحمد لله حق بين الباطلين ونور بين الظلمين وهدى بين الضلالتين وسط بين الطرفين بين طرف الغلو والجفاف تعالوا كي نتشوف على مدى الجبريل قائلين ان العبد مجبور ومقور و بقول الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله امطر الايه نفسها رد عليها لان الله سبحانه وتعالى قال وما رميت اثبت رميك اثبت ها وما رميت اذ رميت ولكن ما رميت في رمي منفي في رمي مثبت الرمي المنفي التصور والتسديد ده من الله انت ممكن ما شاء الله تكون احسن رمي وعينيك ما شاء الله سبعه على سبعه صح وما تصبش الامر ويده حلو ومشي ماسكه تمام وتتتز ودي سيده مسك ال ال ال عشان يرمي ويده بتفلاش ما يصدش صح الذنب بيقول انا وما رمي يعني الإصابة تسديد ايه رمي يعني ضرب الراجل مضروب ولا حد للنبي عليه الصلاه والسلام واضرب الفعل النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا وما رميت اذ رميت هم يقولون لا العبد لا بيفهمش، العبد الله حطيه ذلك، نما الفعل حطيه والله، ومن جهة ثانية ييجي باب باب الاسماء والصفات يقول لك ولا صفة للباد ثابت الله، هم باب الوشيا، تقولن الع الع الفعل حطيه وفي باب الاسماء والصفات يقول ما. ما ليش هو صفة لا يسمع ولا يفصل ولا يعلم ولا يدري ولا كذا ولا كذا ولا كذا الله، تعطوا من جهة. ومن ناحيه الباب المشاء والطلب كله هو الفقه الحقيقي في تناقض بين الظهور المتبعه جميعا في طهر ها في ضرك لكم تناظر عمل فهمت <تصفيق> طيب خلونا نشوف يقول هنا وان العبد مزور مقول على جميع القول وافعاله وانه لا قدره له على شيء منها ده دي عندهم واقعه الغايبه ايه ولماذا عاقب المجري وأثاب المغسر؟ اقول لك اصل شوف الدليل بقى أه؟ لن يكون احد منكم جنه الاستدلال بالحديث هم مش علمها لي اصلا من اساسه ويفصلون بين العمل والجزاء العمل والجزاء تعالوا بقول قالوا واحده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 يا ايه الكلام هذا اللي بيجيبوه زعبلاء تعالوا بنا والله يخبر ما كان عقل يتصور ان احنا نقول هذا الطول لولا ان السلف اتلو به من كتب هؤلاء واصول هؤلاء فحضرنا منه والله لكان عبد الغرب ولا تصدق احيانا نقول يعني يتحرج الشخص أن يحكي كلام جامد مع أننا نحكي لا. كلام اليهود والنصارى في القران سبحان الله ها قلنا ان كلام الجاهل وكلام يعني بعيد جدا ها وخلف كل كل الخلاف الحش العقل والنظر ها طب احنا بنقرا ايه اليهود والنصارى بنقول ان ده هو من القران بس لكن سنه خارج واحد يقول لك انا اشهد الله بالادام في كل شيء إلا العوره ولاك كلام خطير يعني نصر ما لنا معنو الدين ولذلك محمد زيد يقول الجميع هنا زي دلس. قالوا عندنا نخله فقال لهم النخلة اللي عندكم لها جيدة قالوا ما لها طب لها صار قالوا ما لها ساق طب لها جريد قالوا ما لها جريد طب لها فمار قالوا ما لها فمار إذا ما جاء منخر والجميع الشيء قالوا لنا معبود لا لن الوجود وجود لكن لا يسمع لا يبصر لا يعلم ما عنده ما ما عنده ما ما عنده ما ما عنده ما ما عنده ما ما عنده كلام ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما عنده ما يعبدوا ما والموحن السني يعبد احد صلاباً يقولنا هنا وهذا قولوا باطن بكتاب السن والواطن بالعقل والحس كما ذاتبان ان شاء الله الحس كم من الحواس؟ ما تمام؟ من 5 ل صار في 300 صال و لا صار النفس مع السرعه بعدين مع نشوف الضيف ناس قريبه جدا هي اساس التطور ايوه احلى اول شيخ عندنا الوضع كده فاهم يعني من جدره قوم وته قوم بعدها يركز غير حتى ضرب 5 خَمَنْ سَوْتِ أَزْدَاسِ على الأزداس اللي هي الجهات السد كان محطاب يمنح يصرر شمال جنوب لا طيب كل منا بارك فيكم وهذا الغول باطل بكذا والسلّة والباطل بالعطل والحس كما سيأتي بيانكم إن شاء الله وجميع المسلمين من جميع الطوارق إن شاء الله أهل السلّة يمكنون هذا البذل ويتضرعون منه. ليه المعتزة اللي هم معتزين وهم قدرية قلوا العبد هو الذي يفعل فعله ويقوم بعمله. كم ترين؟ هفر إلى الخلفه آل السنة وخلفه الروافق وخلفه أي القدرين وخلفه المعكسين الجبرية نفسه خلفه على آل الطوافق خلفنا يقول يمكننا هذا المدى ما تغلونا من منه فأقول هذا المشبه المشبه على المسلمين المشبه المشنه المموه المشكك المشكك لهم لا بايش بانع على مذهب الجبريتي الذي يتبره منه جميع الطوارئ سوى زغلات الجنوبيه من الجبريل يقولوا اذا كان الله قدر عليه الكفر وقدر عليه ان لا يكون مسلمه او قدر عليه المعاصي ولا الا ولا لا اكون طائعا فكيف إلى الخلاص من الكفر انت مختار انت عندك بطلع عندك اختيار، كيف انت تتعبك مخبور مسير يا اخي انت مسير معدتك مسير صح ما مشكله ابريل تابع صح اجيز الداخليه صح انا ما, ما نتكلم على الأجهزة الداخليه اتكلم بارك الله فيكم عن اعمال التي يترتب عليه في والعقاب والعقار يا اخي بارك الله فيك نحن نتكلم عن مخي ماشي الجزاء الله هو المسير والله هو المدبر و نساله شخص واحده الركب فتحناها مرض و اضرب فيها زيت كده ما في الله سيئ بس صحاب الله يساله بس طب شوف ركبه الفجوه و الفيات و لا شويه زيت عايزك شعب ايه ها انما هذا خط الله, دخل الله ده خط الوصفه لناعم نتكلم عليه الأعمال اللي تركب عليها التوبة لا تهاب دي إنك أنت فيها مختار أنت فيها تستطيع تقدم وتقدم وتأخر لمن شاء منكم أي يستطيع لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر أنا ولا يكون إيش إذا كان الله قضى عليه التوبة وقدر عليه أن لا يكون مسلما أو قدر عليه المعصي الله وما وفيش اللي قدر عليه المعصي هتكون قدر عليك, عليك خير قدر عليك الطاعات فقدر عليك أنك تكون مستقيماً لا يوجد احتمال هذا؟ قال فكيف لإنخلاص من الكفر والمعاصر وكيف أتمكن من إيمان والطاع بعدما قضى عليه الكفر والمعاصرية هل أكون معضوراً إذا تزلت عن الكفر والفسوق والمسوف ولا وأنا لا حيلة تبين في الانفكاك عنها؟ الآن؟ لك حيلة لك اختيار لك إرادة وكيف أجمعني أخي؟ الرجل يعطي ولد هذا مئة زمان ويعطي لها مئة زمان وروح هذا يعطيه في الله بالخير والمباحات والثاني ودينه في المعاصي والصف مش درس الله سبحانه وتعالى أمدنا بالقدرة بالأقوال بالهداية دار النجدي علمنا طيب واحد اختار طريق إبليس وطريق أبي لعب وأبي جانب اختار طارق النبي على صلى الله عليه وسلم طارق زبريل وطارق النبي على صلى الله عليه وسلم وطارق أبي بكر الصديق هل هذا يقول كذلك؟ أبي لا يستويان لا يستويان عند الله سبحانه يقول وأنا لحلة لك من عنك عنها وكيف أجمع بين الرضا وبالقضاء وبين الرضا بالمضي من الكفر والمعاصي فإن الله ينظر الكفر والسوف والعصيان فكيف تطرد عليها وهو لا اله الا الله هذا السؤال. هذا هذا السؤال وجوابه على وجه الاجماع بسيط ولله الحمد بسيط معناه يسير فاهم يريدنا يسير سهل فاهم ومش مركب ولا معقد بسيط فانه لا يرد على مذهب الجمهور طاب المسلمين الأصحى والتابعين لهم بأحسان وإمة الهدى مشهود لهم بالعلم والإيمان معناه وما يقولك على مدى الجمهور ما في خمس المسألة خلافية فيه جمهور وفي غير جمهور المقصود مدى الجمهور عامة المسلمين سائر المسلمين قاطبة يقول بل ولا على مدى المعتزلة والقدرية حتى على مدى المخالفين المعوجين ولا كل خوارك وغير المعتزله ما يقوليش العبد مجبور والعبد مقول له سيطر خارق القدريه وغيرهم من البدع فان الجميع الخارجي اصلا عنده الايه اللي يرتكب معصيه يكفر واللي يرتكب صلاه يكون كفر الجميع لا كل واحد اشرب الخمر ولا يشرب الماء كله سواء سواء بينكح الاجنبيه ولا ينكح المحل سواء وهو هو اهل الدين اصلا هاد الدين قالوا هناك ضرق يقول هذا ايه يقول بل ولا على مدد ايه الممتزن والقدرين والخارج وغيرين من البدع فإن الجميع يقولون بما جاء بانتداء والسنة من إثبات الأصلين حدوم من الاتباب بأن جميع الشاعر كلها أعيانها أوصافها أوصافة وأفعالها أو بقضائهم وقدرهم لا تخرج عن مجيئة الله وإرادته بل ما شاء الله كان ومن لم يشاهد الامر الاصل الثاني ان فعل العباد من طاعه المعاصي وغيرها واقعه بإرادتهم وقدرتهم وانهم لم يعدوا عليها فاليوم الذين فعلوا بما خلق الله لهم من القدره والان كنا القدره البدنيه والاراده القبله ويقولون لا منافسه بين أمرين والحادث كلها التي من جملتها افعال العباد بمشيئه الله وغيره والعباد هم الفاعلون لافعالهم المختارون لها وهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوها واختاروا ترك المعاصي وتركوها الاخرون اختاروا فعل المعاصي فعلوها واختاروا ترك الاوامر فتركوها قالوا فاستحق الاوان المدح والثواب واستحق الاخرون الاخرون الذم والعقاب ولم يجبر الله احدا منهم على خلاف المراد وقتاله معنى وبعدين كنت الان في أحكام الدنيا الذي يجبر ويقهر هو الضعيف الذي يريد ان يقوي امره ونهيه بالقوه الخالق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لكم ما تشبه ليش المخلوق الخلق مخلوق أبداً لا يجوز إنما يزبر الضعيف يزبر من الضعيف قال ولم يزبر الله أحداً منهم على خلاف المراكبة والتيارة فلا عظنا للعاصين لا نظرني يا إخوة أن الله كتب بها مقادير الخلائق إذا يلزم من كتابة المقادير والعلم بالمقادير لا يلزم من العلم السلامة أن يقول عبد مجبورها لا حشوكاً قال فلا عمر العصيم إذا عصر وقالوا إن الله قدر علينا كيف كيف أن الله جبرهم وقصرهم وقارهم ثم يعدهم أمورهم الأذلك لا يجبس لا تفعل إلا يا عباد إلا هي أعمالكم أفصيها لكم فمن وجد خيراً ومن وجد غير ذلك فلا ينوم من إلا قال يقولون فلنا بذلك العذر طيب فلعذر العزل إذا صور قالوا إن الله قد ضل علينا قلنا فلنا بذلك العذر فقالوا إن الله قد أعطكم آية يعني يملي الكلام وستعوض على كل ما تريدون وأنتم بزيجكم الحساب أرتم الشغل عنتموه والله قد خضاركم وهيئ لكم كل سبب يصرف عن آتنا معاصي وارادوا سبيل الرزق فتركتموه وسبيل غير سلكتموه نعم واذا عرضت زيادة زياده رضا لهذا المقام فانه من المعلوم لكل احد ان كل فعل نفعل العبد وكل كلام نتكلم به لا بد فيه من امرين قدره منه على ذلك الفعل والقول واراده منه فمتى اجتمعا وجدت منه ايه ربوات والأفعال إذن أعطاك الله كامل مقومات الاختبار والاختيار والاراده أعطاك الله سبحانه قال والله تعالى هو الذي خلق كدرة العبد وإرادة العبد وخلق السبب التام خالق المسبب فالله تعالى الله افعال العباد والعباد والعباد المفعلون لا حقيق فهذا الإرادة هذا المشكك وما أشباهه من الإرادات التي يحتاج بها المعاصي للقدر يعرف القاعده لا يحتاج بالقدر على المعاصي إنما يحتاج بالقدر على المصائب لا على العيب على المصائب لا على العيب قال يجيبونهم بهذا الجواب المضحك فقلونا بذلك أدلة الكتاب والسنه الكبيرة على أن الله خارق كل شيء وعلى كل شيء, شيء قدير وأن كل شيء بقضاء وقدر الأعيان والأوصار والافعال ودل ايضا ادله الكتاب والسنة ان العبادة هم الفاعلون الفاعلين الحقيق ولماذا قدر الله عز وجل وقضى بالشرح برقوبة قال بقدرتهم واختيارهم فانه تعالى نسب اليهم واضاف اليهم كل ما فعلوه من ايمان وكفر وطاعه ومعصيه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا لكنه تعالى حبب الى المؤمنين الايمان زينه في قلوبهم ترى اليهم امورا رسوخا العصيان وولى الاخرين ما تولوا أمسك امسك عن الاخرين معناها أمس فكره عند عبود القصه التي يذكروها وقلنا قبل ذلك لما حضر احد العلماء مع عبد الجبار المعتزل كبير المعتزل فقال عبد الجبار سبحانه سبحان من تنسى عن المعشاه يريد ان يقول هيك ان المعاصي لا تقع بتقدير الله ولما شئت الله معناه. فقال هذا الرجل سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. قال أيو أيو يريد ربنا نصر؟ قال عياص ربنا نصر. يعني في حد إرادته تغلب الله جبر. قال رأيت إن من من عن الهدى وقضى عليه احسن أحسن إلي مساء. قال إن من عكب هو له. ها إن من عكب هو له إن من عكما هو لك وقد أسر. وان منعك ما هو لم قوى الصبر رحمتي من يشئ ايه الجواب على القصيده دي كلها ملخص في المناظره فكراني انا لكن احنا بنقدر القصيده اللي بنتعلمها ونحفظها ان شاء الله ونسمعها ونعرف تدريب أرغب فيكم من شيخ الإسلام الذي أجاب وهو في مجلس واحد على هذه الابيات التي سبق ذكرها وكرارها يقولنا أن العباد والفعلون أن فعلهم حقيقة فبقدرات مطيانهم فإنه تعالى نسب إليهم وعرف إليهم كل ما فعلوه إن ايمان وكبر وطاعه الناصر وإنه تعالى مكنهم من هذا ومن هذا رجلنا تعالى حباً إلى المؤمنين، ألمان وزنوا بقولهم، الله يعلم فرصة الأصيام، ولا الآخرة ما تولى ولمزم، حيث اختار الشر على الخير وأسباب العقاب على أسبابه. هذا وهذا، كما أن معلوم بالضرورة، أنا أقولك بالضرورة يعني العلم يستوي فيه القص والدليل، العلم يستوي فيه العام والمتعلّم. قال في حرمة في بلاد الاسلام معلوم حرمة الضعام لك بالضرورة معلومة الدين بإيه؟ والعلم الضروري الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس بفعاله كلنا, كلنا نعلم أن الله ولا فيها شيء علم ضروري الثلج جبالك علم ضروري كلنا يعلمك هنا بارك الله دار يقول وهذا كما انه معلوم بالضروره من ضرورة وهو معلوم بالحس الذي لا يمكن احد ان فيه فان العبد يفرط بين افعالي التي يقهر عليها يقصر ويجبر ويقهر عليها وبين افعالي التي ايه مش في كتاب كده في كتابه كتب الفقه لك كتاب الاجراء افضل عايز يتهمك عكام الاجراء اذا الاصل العبد المختار العبد مريد إلا أن يكن هناك من ده هناك من يكون أحكامه وشروطه يكون هناك من يكون هناك ومتى يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الذي لا يمكن يكون هناك من يكون العبد من بين هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ويحب حصولها فهذا الجواب المجمل وأما الجواب المفصل فقد فرأو الشيخ فدس الله روحه فقر سؤالك يا هذا سؤال معالج وذكر الفصيطة التي فيها في 124 بين يقول تاج الدين محمد بن الدوري ومطباب الشيخ كانوا عضونا في المجلس أن الشيخ قرأ الأبيات وأخذ يكتب القصيدة وهم يظنون أنه يكتب نقرأ من إلى مندها ويقرأ عليهم القصيدة في المجلس النفسي فنكتب هذا إن شاء الله علامة متابعين للمواصلة في نداء الدرس المقبلة لقصور نقول في السلام عليكم وبركاته